وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أروني مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أم لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة we gaan niet van de jaren van وكانوا بعبادتهم كافرين وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ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 in het tabijon ille me ucha ille jaweme, na ille na diw muwid. Kull awaitum in kana minna jendille hiwaka fortun, biiwa xahida xahidum, milbeni iswa ille halemis lihi fa'emana wastak bautum.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 111. استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 112. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشدا وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك "Qa'ala Rabb, auzigni an ashkuran yamta kallati an gamta alayya wa'ala waldiyya wa'an a'imal salha tirda, wa'an a'imal salha tirda wa'aslil fi zuriyyati. Inni tubtul ilayka wa'inni min al muslimin."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 وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين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 قالوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه ila, يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وآمنوا فيه يغفر لكم من ذنوبكم وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجيب دعاء الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء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 K'ennahum يوم يرون ما يوعدون لم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 حتى إذا أسخنتمهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها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 ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولا نبل حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل اخباركم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 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفاهم فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الأعلون والله معكم ولن اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا اجوركم ولا يسالكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها هَؤُلَاءِ هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل يَبْخَلُ يبخل عن نفسه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 ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا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 وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت نصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما انا ارسلناك شاهدا ومبشرا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 فَعَلِمَ مَا فِي قلوبهم فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فأنزل الله وألزمهم كلمة التقوى.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 ومثلهم في الْإِنْجِيلِ كزرع أَخْرَجَ شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يُعْجِبُ الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات منهم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عظيما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 ان ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بينهما Faiyun, wat ik dahuma, alel uchra, faiyun, wat ik dahuma, wat ik dahuma,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 meer dan een paar jaar geleden, waar ik vandaan kon,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 Qa'ala al-A'rabu amna. Qul lam tu'aminu, wa lakin qulu aslamna, wa lam ma yadhu lil-Imanu fi qulubikum. Wa in tu'ti'ulillah wa Rasulahu la yalatkum min a'malikum shay'a.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 قال الكافرون هذا شيء عجيب ا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ maar degenen die fahum waarheid hebben verklaard, zijn niet in de hand naa waala min furuj wa al ardh maddanaa wa al qila fiha rawasi wa amtana fiha min kull zoon behij tabi sira wa zikra li kull abd minib Wanneer zelna mina sama imaa mover kan, maar niet kan, رزقا للعباد وأحيينا به بلزة ميتاء كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لون وَأَصْحَابُ الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الْأَوَّلِ بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما تُوَسْوِسُ به نفسه ونحن أَقْرَبُ إِلَيْهِ من حَبْلِ الوريد إِذْ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد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 مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قريره ربنا ما أطغيتم ولكن كان في ضلال بعيد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 Zalik yewmul khulud Lهم ma yashāūn Wakam ahlekna qablهم Min karnin Hum ašadu minhum Batoša Fanakabu fī البilaad Hal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 فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك INNAKUM LAFI QAWLIN MUHTALIF YUFATU human UFIK QUTILA AL-KHARA'SUN ALLADHEEN HUM FI GHAMRATIN sahun, YASALUN AYANA YAUMUDDIN ja, u ma, u ma, u ma, u ma, u ma, u ma, u ma, آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون